ويوم تشفق السماء بالغماء ونزل الملائكة تنزيلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وقال الذين انا يرجون لقاءنا لولا ان علينا لولا أو نل ربنا لقد استكبر في أنفسه معتودا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجربين ويقولون حجرا محجورة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الْجَنَّةِ يومئذ خير مستقرا خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشفق السماء بالغماء ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيلا ويوم يعط الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لفظ ظلني عن الذكر بعد إذ جاء لي وكان الشيطان وقال الرسول يا رب إِنَّ قوم يتخذوا هذا الْقُرْآنَ مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي إِنَّ عدوا من الْمُجْرِمِينَ وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأهتدنا للظالمين عذابا نريما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا دربنا له وكلا تبرنا تتبيلا ولقد تو على القرية التي أنطرت مطر السور أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد يضلنا عن انارتنا لولا او صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا الاي تما اتخذ الهه هواه افا تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كلا نعام بل أضل سبيل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 وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته مِنَ من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لمعثنا في كل قرية نذيرا فلا تنعي الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا أذبه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 وَإِذَا قِيلَ لهم اسجدوا للرحمن وَإِذَا قِيلَ للرحمن قالوا وما الرحمن مُسْجِدٌ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَانِ أَنَا سَجْدٌ لِمَا تَمْرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَايِينَ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن راد أن يذكر أو راد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم, وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجده وقيامه عنا عذاب جهنم إِنَّ عذابها كان غراما إِنَّهَا زاءت مستقرا ومقاما والذين إِذَا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ معا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في إنه يتوب إلى الله متى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللذ ومروا كلاماً والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها لم يخروا عليها صموا وعمياناً والذين يقولون ربنا